السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أمن ولاه وبعد أيها الأحباب طيب الله ممشاكم وحياكم وعلمني وإياكم وجعل الجنة مسوايا مسواكم ونسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه وأن يرزقني وإياكم حج بيته الحرام إلا ما يكون في هذا العام ففي عام قابل إن شاء الله تعالى اللهم آمين أيها الأحباب الكرام اليوم إن شاء الله بنتابع أو بنواصل فقه كتاب الحج من كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز لفضيلة أستاذ الدكتور عبد العظيم بدوي الخلفي حفظه الله ونحن اليوم يعني هنكمل فقه الحج ونقول الصبي الصبي والعبد لا يجب عليهما الحج لأن الصبية لم يبلغ الحلم بعد والعبد منشغل بخدمة سيده غير مستطيع وكذلك نضيف عليهم المجنون وهو من ذهب عنده مناط التكليف والعقل والمعتوه اللي احنا بنقول عنده ثم التخلف يعني عبدالنويس تخلف فهؤلاء ليس عليهم الحج و حج الصبي فحج فحجه صحيح ولكن لا يسقط هذا عنه حجة الاسلام فيجب عليه اذا بلغ ان يحج كذلك العبد إن حج أو سمح له سيده أن يحج فحجه صحيح ومأجور عليه ولكن لا يسقط حجه هذا فريضة الحج اللي هي فريضة الإسلام حجة الإسلام وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم حديث صحيح. فالمجنون حينما يفيق ويعود إليه عقله عقله فحين ذاك يجب عليه الحج. وكذلك الصبي إذا احتلم أي بلغ مبلغ الرجال يعني إذا م إحنا نقول كده إذا تزوج ينجب فنقول أنه حينذاك يجب عليه الحج وقلنا أن الحج لا يجب على العبد لأنه غير مستطيع وعدم استطاعاته بسبب انشغاله بخدمة سيده وقلنا أيضا أن الصبي أو العبد إن حجى صح حجهما ولكن لا يجزئهما عن الفريضة إذا بلغ الصبي أو أعطق العبد يبقى إذا بلغ الصبي يعطق عليه حجة الإسلام وإذا أعطق العبد يقول له عليك حجة الإسلام سيدنا عبد الله بن عباس بيقول أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبية كان ابنها الصغير فرفعت بأيديها كده وخاطبت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ألي هذا حج تقول لي رسول الله ابن ده وجب لي الحج قال نعم ولك أجر ليه حج رسول الله يا لو حجت به اتتحسب قال نعم ولك أجر هو صغير حج صحيح ولكن لا يسقط عنه حجة الإسلام يبقى مطلوب منه أنه لما يبلغ يحج حجة الإسلام يؤدي الفريضة بطاعة الإسلام إنما هو صغير كده لا يجب عليه الحج ولكن إنه حج فحجه صحيح يأخذ أجره ولكن لا يجزئ عنه حجة الإسلام برضه لسه عليه حجة بتاعة الإسلام وعنه, صلى الله وعنه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيوما يعني أي أيوما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى يعني حجه عنده 11 سنة أو حجه عنده 12 سنة وبعدها بسنة أو سنتين بلغ بلغ مبلغ رجال احتلم حين ذاك نقول له لابد أن تحج يجب عليك الحج لأن الحجة اللي أنت حجتها كانت وأنت صغير لم تبلغ الحل فلك أجرها ولكن لا تجزي عن حجة الإسلام أما وقد بلغت واحتلمت وبلغت مبلغ رجال إذن فعليك حجة الإسلام وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأيوما عبد حجة ثم عطق فعليه حجة أخرى حتى العبد إذا اعتقه سيده، فنقول له عليك حجة أخرى، وجب عليك أنت حجها. طب الحج عملته مع سيدي هذا، نقول له لا يجزئك لأنك قمت به أنت عبد. طيب، هذا حديث، حديث صحيح ذكر الشيخ الألباني في كتابه الإرواء، إرواء الغليل. في تخريج حديث منار السبيل ايضا رواه البيهقي رحمة الله تعالى عليهم حديث المرأة التي رواه سيدنا عبد الله ابن عباس التي رفعت ابنها للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت هذا حج فقال لها نعم ولك اجل هذا حديث صحيح ايضا موجود في مختصر مسلم وفي صحيح مسلم وفي سنن ابي داوود وفي سنن النفئ العلماء ذكروا حد الاستطاع متى يكون العبد يعني المسلم مستطيع حتى يحج ما هو حد الاستطاع قالوا الاستطاع بتتحقق بامور كانوا زمان في كتب فقه يقولوا يقولون يعني الاستطاع المال والرحيله او الزاد والرحيله يكون معاك اكلك ومعاك الرحيله بتاعتك اللي انت هتركب عليها اللي هتوصلك ل مكه في مكان اداء الشعائر والمناسك فالعلماء يقولون ان حق الاستطاعه حد الاستطاعه بيتحقق بالصحة للإنسان اللي هو فقد الصحة مريض ما يستطيع أن يقوم بشعائر الحج وبناء عليه يكون فقد حد الاستطاعة كذلك تتحقق الاستطاعة بملك ما يكفيه لذهابه وإيابه فاضلا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته يبقى هنا الزاد له اللي كفيه هو رايح وهو جيد وما نفيذ عن حاجته وكمان حاجة أولاده اللي هو واجب عليه نفقته نفقته واجب عليه زوجته أولاده وكان هو بيعول أم وابو أو بيعول أولد أخوه أو أولد أخته أو أحد من زوي قرابتي من زوي قرابتي كل الدول في عوله يعولهم ينفخ عليهم فيجب عليه قبل أن يذهب لأداء فريضة الحج أن يترك لهم ما يكفيهم من مال مصروف سبلهم مصروف ما يتركهم عالة على الناس يتكثفون الناس أعطوهم أو منعوهم يسألوا الناس يستلفوا من الناس ويمدوا أدهم للناس هذا لا يجوز فإذا ملك المسلم نفقته تكفيه في ذهابه ويصرف هناك وهو بيأدي الشعار يأكل ويشرب ويكفيه هو جاي ومعاه كمان فلوس يسيبها في بيته لزوجته وأولاده من أجل نفقة من يعول إن لم يكن معه ذلك فهو غير مستطيع لا يتحقق فيه حد الاستطاع وزاد العلماء آآ ايضا آآ امن الطريق لان الطريق قد يكون غير امن فالانسان ما استطيع انه هو يسير ويصل الى اماكن الشعائر هي مكة حتى ولو كان في صحبة احيانا ببقى في حالة حرب مثلا تمنع الطائرات ان هي تطير في جو السماء او حالة حرب وبرضو المواصلات عن طريق البحر متوقفة او حالة حرب والمواصلات عن طريق البر متوقفة او مثلا هي غير امنة يعني مثلا ممكن وهم في البحر مشين بالمركب يضربوا مثلاً من البحر المركب تضرب حالة حرب أو الطائرة تضرب في جو السماء حالة حرب أو السيارات تضرب في طريقها في البر حالة حرب فالطريق غير آمن كان زمان بقى مش حرب قطاع طرق يخرجون على القوافل فينهبون القافل وقتلون الناس واسرقون الناس واغتصبون الناس فده طريق غير آمن فإذا لم يأمن الطريق فالعبد أو المسلم يكون فقط حد الاستطاعة فيبقى عندنا تتحقق الاستطاعة بالصحة والمال وأمن الطريق يبقى مصحح صحيح البنية خالي من الأمراض ما عنده مرض يعني يعجزه عن القيام بشعائر الحج ومعه مال يكفيه مصروفه هناك ورايح وجاي وياكل هناك ويشرب وكمان مصروف أولاده في بيته لغاية ما يرجع وكمان الطريق آمن يبقى هو بلغ حد الاصطاع إنما معهوش أي حاجة من دي أو يفقد أي شرط من شروط التي يتحقق بها الاستطاعة يبقى ليس عليه حج أما شراط الصحة فلحديث عبد الله ابن عباس أن مرأة من خفعم قبيلة اسمها خفعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج وفريضة الله في الحج شيخا كبير تقول له يا رسول الله الحج فورد علينا بس كان أبويا بلغ من الكبر الكبريعتية يعني سنه بقى كبير جدا حتى أننا يعني لما بنحطه على الدب على الجمل يعني عشان نمشي بيه مش بيصد نفسه لا يحفظ توازنه لأنه خلاص بلغ سن كبير لا يستطيع أن يستوي على الرحل فهل ينفع رسول الله أن أنا أحج عنه أفأحج عنه قال حجي عنه النبي عليه السلام قال لها ينفع حج على بوك الحديث متفق عليه عند البخاري وعند المسلم وعند الإمام الترمزي وعند أبي داود وعند النسائي حديث صحيح أما ملك ما يكفيه فاضلا عن حاجتي وحاجة من تلزم نفقته فلقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اسما أن يضيع من يقوت أعظم اسم يرتكب الإنسان أنه ضيع عياله اللي بيوكله اللي بيعوله اللي بينفق عليه إبه هو لو سافر لأداء فريض الحج ولم يترك لهم ماء لن يكفيهم إبه هو كده بيعرضهم للخطر بيعرضهم للفتنة وإن هم يسألوا الناس ويضعهم موضع الطمع والناس تطمع فيهم الذين في قلوبهم مرض تطمعون فيهم فهذا لا يجوز إبه ده اسم عظيم بيرتكبه لأنه كده بيضيع أولاده وأما اشتراط الأمن فلأن إيجاب الحج مع عدم ذلك ضرر يعني لما يبقى الطريق غير آمن يبقى في ضرر على المسافر والضرر مرفوع شرعا ما نفيه شرعا فلو لم يكن الطريق آمنا فلا يلزم الحج لعدم بلوغ حد الاستطاع المرأة يضاف إليها شرط لو توفرت عندها الثلاثة شروط الصحة والمال وأمن الطريق بيضاف إليها شرط في حق المرأة يضاف إليها شرط آخر إن هي يصحبها زوج أو محرم كل معها زوجها أو واحد حرم عليها بعض الناس تقول محرم وهذا كلام خاطئ فيش حاجة اسمها محرم اسمه محرم يعني بعض الناس تتكلم بالعامية في الامر ده تقول ده يلزمها محرم نقول له لا يلزمها محرم يبقى المحرم هو كل مسلم يحرم زواجه منها يحرم زواجه منها على التأبيد وليس زوج حرم مؤقته يعني يجي واحد يسمع كلام ده وما نقولوش على التأبيد يقول لي طب ينفع جواز أختها تسافر معاه نقول له لا ما ينفعش زوج أختها محرم عليها تحريم مؤقت يزوج بزوال السبب لو ماتت أخته تبقاش محرم عليه لو ماتت أختها ما تبقاش محرم عليه لو طل أختها ما تبقاش محرم عليه ينفع أنه يتزوجها بعد قبل عدة وبعد وبعد موت زوجته أختها ينفع يتزوج أختها إنما نقول محرم يعني يحرم الزواج منها على التأبيد زي مين زي أخوها وزي عمها وخالها وزي ابن أخوها وابن أختها وهكذا كل من يحرم الزوج منها فهو محرم فإن لم تجد المحرم كان زوجها مثل متوفر ومش لها محرم أو زوجها مساف لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المرأة التي لا تجد زوج يصحبها في أداء فريرة الحج أو محرم من هو حرم عليها فهي غير مستطيع لأنها فقدت حد للفطاعة ولذلك سيدنا عبد الله بن عباس راوى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلوان رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم فيش واحد يجلس مع واحدة ست إلا لازم يكون في وسطين محرم ويجي واحد يقول لك أنا أثق قوي في نفسي أخي وهي تقول لك لا ده أنا في ستين راجل لأنا أثق في نفسي ده أنا أعود في وسط مئة راجل أقول نقول لها أنت تثقين في نفسك وهو يثق في نفسه وكل منكما يثق في الآخر ولكن أنتما لا تثق في الشيطان هل يثق في الشيطان أم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. والكلام ده بيبقى خطوات من خطوات الشيطان والله زوجنا وجلنا أن نتبع خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمكم ما فيش حاجة اسمها أنا أعد في وسط ميت راجل و... ولا والتاني يقول لك أناسخ في زوجتي والتاني يقول لك أناسخ في أختي أختي متربية ماشي كل هذا على العين وعلى الراس أختك متربية بس الشيطان مش متربي أختك مؤدبة بس الشيطان قليل الأدب احنا نصق في أختك بس لا نصق في الشيطان فالشيطان يعني زعل ان هو نصح سيدنا موسى واقسى من هو ما ينصح احد بعد سيدنا موسى وما ينصح سيدنا موسى مرتين ولذلك نبع سميقول ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم يعني المرأة ما ينفعش إنها تسافر إلا مع حد حرم إن لما تقع المرأة في مأزق شنط دعتها تروح بصبور يضيع تمرض يحصل لها أي, أي أزمة من الأزمات في السكة أي عارض وهذا وارد فلو حصلها اي وارد عارض من هذه الامور الرجل يجلسها ويكرمها وهو يتصرف هو يقوم مقامها يعمل الاعمال اللي يجب ان هي تعملها هو يعملها مكانها ويصونها ويعني وي يكرمها كرمها انه يصونها ويقعدها ويريحها وهو الرجل هو يتحرك فحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه سيدنا عبد الله بن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فكان أحد رجل بيسمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن مرأتي خرجت حاجة راحت تعمل حاجة السنة دي خرجت وإنك تتبت وإني اكتتبته كتبوا يعني في غزوة كذا وكذا كتبوا جنديا مقاتل مجاهد في سبيل الله هيخرج معاهم في الجيش فالنبي عليه السلام قال انطلق فحج مع مراتك انطلق فحج مع مراتك يعني شوف النبي عليه السلام منع أنه يطلع يجاهد وأوقف تجنيده في سبيل أنه هو يجري يلحق مراته ويخرج معاها لان هي محتجاله ما ينفعش يطلع لوحده وبعدين من غير حتى المرأة ما أنا عايزين نعود نفسينا من غير المرأة ما تقابل عوارض في السكة او عقبات او ازمات او مشاكل النبي عليه الصلاه والسلام قال ما ينفعش ده ما ينفعش ما نعوضش جادل ونقول ثاني وماني طب ما الصحبة مأمونة دلوقتي وبنطلع تبع الجامعات الخيرية وبنتلع طبع الشركات السياحة وبتبقى مجموعة كبيرة وبتبقى فيها رجال فيها م... لا جماعة الخير افردوا ان الامر ده تعبدي يعني ايه تعبدي يعني ربنا تعبدنا بي يعني ربنا امرنا من خلال النبي عليه الصلاة والسلام ويجب ان احنا انطيع هو نظر الينا هنطيع الامر ولا هنعصي قال الله عز وجل قال لا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما ينفعش ما تقعدش التحجي جاء وتقول لا ينفع ما ينفعش ما, ما هو اللي أمرك بالحج هو اللي أزاح عنك هذا الحد لستطاع ان احنا لو نفهم كويس وش هو ربنا اللي ألزمنا بالحج وامرنا بالحج للمستطيع هو هو برضو اللي قال المرأة لو ما عايش محرم لزوج تفتقد الزوج والمحرم يبتفزحش يتحج يبقى كده امر بنعتمر بيه وكده نهب نتهي عنده والامر كده يبقى سهل ايها الاحباو الكرام هذا الحديث حديث متفق عليه عند البخاري وعند مسلم واللفظ اللي احنا سمعناه ده لفظ الحديث باللفظ اللي احنا سمعناه هو عند الامام مسلم الحج عند العلماء يقولون هل الحج على الفور ام على التراخي؟ يعني ايه على الفور او على التراخي؟ يعني انا معايا الفلوس اللي قدر اطلع بيها الحج معايا الصحة والمال وامن الطريق ده بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة معايا الصحة والمال وأمن الطريق والمحرم فهل أتعجل الحج أحج بسرعة ألحى أحج لأنني نش عارف الأيام الجوى شايلاني إيه ولا أقول لا لسه شوية كده سنالي سنة ولا سنتين عبال ما نجوز الولد ولا نجوز البيت أو عبال ما تخلص الشغل لان انا دلوقتي للثالث سنتين واطلع على المعاش او للثالث سنة او خليني السنة الجاية تكون امور تسهلت شوية هذا اسمه التراخ انما التعجل ان اول ما يبقى معاك الفلوس ووصلت حد للستطاعة سواء كان راجل امرأة ينتهز الفرصة وينتهز الوقت لاني اللي في الغيب عجب انت النهاردة جاهز يمكن لو اعدت البكرة متبقاش جاهز وده حديث النبي عليه الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا كده لذلك قال عن العلم ويجب على من استطاع المبادرة بالحج لقوله صلى الله عليه وسلم من اراد الحج فليتعجل لعيز حج يلحق يحج بسرعة يتعجل يقدم السلاب يطلع يلحق طب ليه رسول الله يتعجل اسمع من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض طب أنت النهاردة بصحتك حدش عارف السنة الجاية هتبقى بصحتك ولا تفقد صحتك ولا الأبعد يمرض بمرض يعجزه نصلا الله العافية والشفاء لمرضى المسلمين الله أمين وتضل الضالة كانوا زمان ي... ي... يسافر على الجمل يقعد يرب الجمل ويعلفه عشان يقولك انا هطلع به الحج السنة دي. فانا بيعلفه بربيه عشان يبقى جامد كده ويقدر يشيلني تحرك بيه طب انت السنة دي معاك ركوبة بتاعتك طب ما انت لو عادت السنة الجاية ما ممكن الركوبة دي تموت مش ممكن الجمل يموت او الحصان يموت فرس اللي هركب عليه او السيارة السرق اللي هو كان يسافر بها او خطوط الطيران السناجيات اتعطى الله قدر الله او يوقفت الحج عن طريق البحر والبر او ان الطيران يغلى جدا او تكون حالة حرب يمنعوا الحج يقول لك مفيش حج السنة دي يطلع من حتة الفلانية ليه؟ عشان فيها حرب يبقى شوف وتضل الضالة وتعرض الحاجة اه طب انا فعرض الحاجة دي تيجي لك حاجة مفادئة اكيدة تاخد الفلوس ممكن مش ياسم مرض يعني اللي ياخد الفلوس ربنا عارفين او اياكم ويشف جميع مرضى المسلمين ارد ممكن تكون حاجة يقع في مشكلة خدت فلوس طلعت له حاجة خدت فلوس اشترك في مشروع خسر فلوس و راحت فلوس يبقى يشوف عشان كده النبي عسان بيقول لنا ايه اللي معاه اللي واسه حد للسطاع فليتعجل اللي عايز يحج يلحق يحج عشان ممكن يمرض ممكن يحصل حاجة في المواصلات ماعرفش يروح وممكن تيجي له حاجة عرضة كده ياخد فلوس منه تعطل سبحان الله وممكن ما يمرضش وممكن المواصلات تبقى شغالة وممكن الفلوس تبقى موجودة معاه بس تجيله حاجة تعطله ما يعرفش يسافر منه ما كانتش في الحسباب ليه عشان ما هو أجل السنة الفاتت السنة الفاتت ما كانش عنده اي مانع يمنعه من السفر من الحج انما لما سوف وقال السنة الجاية اهو حصل له الله حصله يقول ياريتني كنت طلعت السنة الفاتت طب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قالك قالك تعجل إذا الحج الراجح فيه أنه على الفور وليس على التراخي وإن كان هذا يعني في في المذاهب تلاقي فيها كلام إنما الراجح في المسألة أن الحج على الفور وليس على التراخي طيب أيها الأهزاء الكرام الحج له موقيت له وقت يعني موقيت زمنية ومواقيت مكانية يعني انفع واحد يحج في اليوم هذا لا طب ليه مصر مش وقت حج طب ايه هي اشهر حج قالوا شوال وزي القعدة والعشر من ذي حج يعني تمسك بقى من يوم التروية تشوف لغاية بقى ما تخلص اربع ايام خمس ايام عرفات يوم النحر وثلاثة ايام التشريق وبينتهي الحج بعدها بخلاف اللي بيتعجل في يومين لأن ربنا قال له ومن تعجل في يومين فلا يسمع عليه مواقيت بقى دي مواقيت زمانية لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيته للناس والحج في سورة البقرة أيضا في سورة البقرة الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات معلومة لدى الناس كلها في سورة البقرة, في سورة ال... في سورة البقرة الله يقول الحج أشهر معلومات سيدنا عبد الله بن عمر يقول أشهر الحج شواه وذو القعدة وعاشر من ذي الحج، وده حديث صحيح الإسناد موجود في مختصر البخاري وفي صحيح البخاري تعليقا سيدنا عبد الله عباس يقول من السنة قال لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. تلبس حرامك وتنوي الحج من رمضان لا لازم إيه من السنة إنك أنت تنوي في شهور الحج. يا أنت لو لبست إحرامك ولبيت من المقاط في شهر شوال خلاص إلا أنت دخلت في أشهر حج يبقى من أشهر الحج ينفع أنك تحج من أول شوال فهذه هي الموقيت الزمنية أم موقيت المكانية بقى الأماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم ووقتها إني إني اللي من بلد كذا يحرم في مكان كذا والأحرام هنا يعني ليس لبس الأحرام إنما هو التلبية والإهلال بالحج أو بالعمرة يبقى الأحرام التلبية والإهلال بالع بالعمرة وبعض الناس بتفكر إني التلبية دي نية لا هي مش نية اسمها تلبية وزيتا ما نيجي نقول لحد ما تتلفظ بالنية في الصنة او في الوضوء او في الها ونقول له النية محلوها القلب لا داعي للتلفظ بها وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بالنية قط ولا هو ولا احد من الصحاب ولا احد من القرون الخارية الثلاثة الاول يجي واحد يرد عليه لا لا توقف ده النبي نوى نوى فين يا عم؟ يقول لك نوى في في الحج نقول تعالى لا هو النبي في الحج او في العمرة كان بيجي عند المقارة تقول نوية الحج ولا كان بيقول لبيك اللهم بعمرة او لبيك اللهم بحج هيقول لي لا كان بيقول لبيك اللهم بحج او لبيك اللهم بعمرة نقول мире تعالى بق هذه تسمى تلبية وليست نية يبقى أنه بتلفظ بالتلبية اهل بالتوحيد تمام يبقى دي تلبية وليست نية احنا عارفين ان النبي عليه السلام عمل كم عمرة اربع عمرات وحجة كم حجة حجة واحدة تعالوا شوفوا اربع عمرات بقى اول عمرة عمرة الحديبية وما تمتش واحل منها النبي عليه السلام ورجع اللي هي منعته قريش ان هو يدخل مكة على مشارفها قالوا له لا ارجع وعمل صلح الحديبية وكده ورجع النبي عليه السلام صحابه بقى جدا وهم بيحلوا ده حتى كان اللي اللي بيحلق الأخيه انه يقطع رقبته ويقطع رأسه والنبي بقى زعلان النبي عليه الصلاة والسلام ولكن وكان نصر المسلمين راجعوا أحلى منها النبي صلى الله عليه وسلم وهو المسلمين ورجعوا ما تمتش السنة اللي بعدها لأن كان من جملة شروط أو بنود الصلح انه يرجع السنة الجاي من حجوش السنة رجعوا السنة الجاي سنة جاية لبعدها حج النبي عليه السلام هو صحاب اسمها عمرة ايه دي القضاء سموها عمرة القضاء لان النبي عليه السلام قضى العمرة اللي هي فاتت اللي ما نفعتش دي لا فيها وان كان اجيهم ثبت على الله عز وجل فتسمى عمرة القضاء العمرة التالتة وهي عمرة الجعرانة وهذه كانت في عام الفتح لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام فسموه عمرة الجران العمرة الرابعة اللي هي عملها النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام كان مقرن قرنا الحج في العمرة وتعافي النبي عليه الصلاة والسلام قال دخلت العمرة في الحج اليوم القيام فالنبي عليه الصلاة ساق معه اله هو وبعض صحابه وبالتالي ما ينفعوش ان هم يعتمروا ويحلوا انما يعتمروا ويظلوا بالإحرام حتى هم يترويه وكذا جاء علي رضي الله عنه من اليمن وقد ساق هديها ولما أهل ولب قال أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء النبي بيسأله له انت قلت ايه قال اوهله بما هل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا فاعمل عمرتك وخليك زي ما انت زي كده انما النبي عليه السلام كان يقول الصحابة يعني لو رجع العهد السابق الماضي لكنت اهلت بعمرة وتمتعت لذلك قال اهل العلم ان افضل حاجة في انواع الحج حج التمتع نوع سلاسة أنواع هنغضوهم إن شاء الله حج للتمتع وعندنا القران وعندنا الإفراد وهنعرف كل واحدة إن شاء الله في وقت أيها الأحباب الكرام ووقت النبي صلى الله عليه وسلم ووقيت المكانية سيدنا عبد الله بن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ووقت الأهل المدينة زال حليسة يبقى أن المدينة المحبوا يحجوا أو يعتمروا يطلعوا لغاية مكان اسمه زال حليفة اللي هي بيسموها دلوقتي أبيار علي لأن في بعض الأماكن أسميها هي الأماكن لم تتغير ولكن الأسماء الجديدة اللي اطلقت عليها اطلقت عليها أسماء جديد فكاد زال حليفة تسمى أبيار علي كانت تسمى زال حليفة النهاردة اسمها أبيار علي فأهل المدينة المقاط بتاعهم أبيار علي ووقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام الجوفة اللي هي أهل مصر والشام بيعبدو عليها المقاط بتاعهم اسمها الجوفة اللي يسمها الآن رابغ اسمها الآن رابغ مقاط أهل مصر والشام اللي جاي من الشام يعبد عليها ويحرم منه والجاي من مصر يعبد عليها ويحرم منه ووقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرن المنازل اللي جاي من نجد من السعودية من فوق من ناحية الرياض حتة اسمها قارن المنازل ووقت لأهل اليمن يلملم مكان اسمه يلملم يبقى اللي جاي من اليمن والبلاد اللي جنبها يمر على يلملم المقاط بتاعه يحرم من المقاط بتاع يلملم ووقت النبي عليه والسلام لأهل العراق ذات عرق مكان اسمه ذات عرق الحديث قدامنا ذاكر ذل ذا الحليثة لأهل المدينة والجحفة لأهل الشام وقرن المنازل لأهل نجد ويلملم لأهل اليمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه ابن عباس كمالة الحديث هن لهن ولمن أتى عليهن يعني هذه الموقيت لأهل هذه البلاد ولمن مر على هذه البلاد من غيرهن يعني من غير أهل البلاد دي ممن أراد الحج والعمر ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ يبقى الأهل من كده يبقى من المكان اللي هو إيه اللي هو فيه يحرم من المكان اللي هو فيه حتى أهل مكة من مكة تمام يعني أهل جدة بيحرموا من جدة مش هروح رابخ بقى ولا هيروح أبير عالي بيحرم من جدة والماكية هيومن ماك لأنهم دون ذلك أقل من الاماكن دي بعيد عن اماكن دي وأقل منها وعن عائشة الحديث ده متفق عليه عند البخاري ومسلم وهذا اللفظ للبخاري وموجود عند أبي داود وفي سنة النسائي ستة نعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم موقته لأهل العراق ذات عرق او ده حديث بيبين لنا ان النبي عليه السلام جعل لأهل العراق ميقات مكاني وهو ذات عرق مكان اسمه ذات عرق وهذا الحديث صحيح موجود في إرواء الغليل للألباني وهو ايضا في سنن أبي داود وموجود مختصر هكذا في سنن أبي داود وموجود عند النسائي بس طويل حديث طويل فهذا جزء منه في عند النسائي مطول فمن أراد مكة لنسق يعني نسق من حج أو عمره فلا يجاوز فلا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت حتى يعرف يمسعش يمر على المقدة وما يكونش يلبس الإحرام بتاعه ما يقولش هلبس الإحرام قبليه ولا هلبس الإحرام بعديه لا يصح قبليه ولا يصح بعديه وهنشوف ليه دلوقتي ويكره الإحرام قبله مكروه انت رايح بقى تشيل زنوب ولا تشتل زنوب راح تشيل زنوب تشيلها يعني تمحوها ولا راح تشيل زنوب فلابد الإنسان يعني يكون عنده علم مثل هذه الأمور وقديه لسه بالاستحسان إنما دينه باتباع ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيته النبي وقف من هنا يبقى من هنا لا قبله ولا بعده تعود على كده لذلك أهل العلم قالوا يكره الإحرام قبلها أي قبلها في الموقيت وأن كل حديث رؤية في الحض على الإحرام قبل المقاط الحديث لا تصح لو لقيت أي حديث بيحسك على أنك أنت تحرم قبل المقاط يبقى ده حديث غير صحرية بل قدروه روى نقيد الاحاديث اللي هي بتحس على انك تحرم قبل المقاد فيه احاديث روى في بقى، يعني كأنه حديث بتانها هناك احاديث صحيح تانها عن انك تحرم قبل المقاد فانظر الكلام على علالها العلال دي ذكرها الشيخ الالباني في كتابه سلسلة الاحاديث الضعيفة اللي عايز يرجع لزيادة معرفة فالي يرجع إلى السلسلة الضعيفة للألبان وهي يعرف العلل بتاعة الأحاديث دي إن الأحاديث غير صحيحة ليه العلة فيها ما الذي أرعى هذه الأحاديث ثم يسوق لنا الشيخ حفظه الله ما دار بين الممالك ورجل مسلم أراد الحج يقول الشيخ وما أحسن وما أحسن قول وما احسن قول الامام مالك رحمه الله لرجل اراد ان يحرم قبل ذي الحليفه الحليفه ذي الحليفه اللي هي عايز يحرم قبل ما يجي على ابيرع يعني من قبل الميقات فبيقول سيدنا الامام مالك انا عايز احرم من قبل الميقات فسيدنا امام مالك رحمه الله قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة ثم أنت تسمع الحديث ده تقول فتنة فتنة إيه كذلك الرجل لما سمع الكلمة هذه من الإمام مالك فقال وأي فتنة في هذه إنما هي أميال يعني دي أميال بسيطة أزيدها أميال بسيطة أن هزودها طبعا أنت تزود ليه ولا تنقص ليه انت تزود ليه ولا تنقص ليه انت مين انت مين تزود ولا تنقص هي فاتت على النبي عليه الصلاه والسلام لقيتها هو النبي قصر في بيان الأمور دي ليك وانت عرفت الصح وانت بتزود على النبي بتزيد على النبي عليه الصلاه والسلام ينفعش المكان اللي قال عليه النبي حدده انت تبدأ من عنده يبقى لا قبله ولا ينفع بعده يبقى في وزر على الأقل يبقى فيه وزر فبيقول له وما فتنة في هذا إنما هي أميال أفيدها قال وأي فتنة اسمع كلام الإمام مالك كلام جميل جدا درر يقول وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم دي فتنة عظيمة إنك إنت تعتقد إن فيه فضيلة ما بيأثر فيها وانت سبأت اليها سبأت النبي فيها ده اتهام منك صريح بان النبي قصر عليه الصلاة والسلام لذلك نبع سيدنا امام مالك رحمه الله يقول واي فتنة اعظم من ان ترى انك سبقت, سبقت الى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم اني سمعت الله يقول ده الامام مالك بيقول للرجل إني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره يعني عن أمر رسول الله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم اللي يخلف النبي يحذر بقى يخلي باله يخاف على نفسه اللي يبتلق فتنة أو إن يصيبوا عذاب أليم والعزب الله شوالي ذاك للآيات تقول في سورة الحشر وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب اي شديد العقاب لمن خالف اللي النبي عطاهولك خده وامرك بيه والنبي واللي نهاك عنه وتركه واتركه اتركوا وانتهوا عنه لو مش هتفعل كده لو مش هتتقي الله وما وتقوى الله عز وجل قال تعالى فين تخاف الله عز وجل لو مش هتخاف الله عز وجل فان الله شديد العقاب وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب أي لمن خالف أمر رسول لي صلى الله عليه وسلم جماعة الخير لعل فيما سمعتموه الكفاية أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد والهداية